117. ويستقين في جنات وعيون 118. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 119. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 115. وبالأسحار هم يستغفرون 116. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 117. وفي الأرض آيات للموقنين 118. وفي أنفسكم أفلا تبصرون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراض إلى أهله فجاء بعجل سمين